إنه ظن أَلَيْ أن يَحُورُ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقِيمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا تَسَقَ لَا تَرْكَبُ النَّطْبَةَ عَنْ الطَّبْقِ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِؤَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ